قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل طالحا فلنفسه ومن ساء فعليها ثم إلى رَبِّكُمْ ترجعون ولقد آتينا بني الى الكتاب والحكم والنبوءة ورزقناهم مِنَ الطيبات ورزقناهم مِنَ الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا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 لومی نو نولی هذا بھویا جَوَادٌ وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَتَوَرَّهُ السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً أَمْ نَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يضرمون أفرايت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه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 لو آئی نو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 ولیلائی سرچر کلین کلچین بہل یو مجھے ممتا مل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 فلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قِيلَ إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِنُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وَمَا لكم من ناظرين <تصفيق> ذلك بانكم تتقوا ايات الله رزؤ او وغرتكن الحياه الدنيا فاليوم لا اخرجون منها ولا هم يستعبون فللله الحمد رب السماوات ورب الارض ورب العالمين